أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم وأتم الصلاة وأزكى التسليم على حبيب إله العالمين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. الله مصلي على محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال رب شرح لي صدري ويسر لي أمري. وحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم أيها الإخوة الحضور ورحمة الله وبركاته والسلام عليكم أيها الإخوة المشاهدين الكرام ورحمة الله وبركاته ها نحن نلتقي في درس جديد من دروس تعلم تلاوة القرآن الكريم دروس تجويد القرآن الكريم دروس النطق بالآيات القرآنية بصورتها الصحيحة اذن أحييكم جميعا وأحيي الأخوات الكريمات اللواتي ايضا قدمنا للتزود من مائدة القرآن الكريم التي نجتمع حولها ونسأل الله العلي الأعلى أن يكون القرآن شفيعا لنا ولكم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من اتى الله بقلب سليم أنا وعدتكم دائما بالإجابة عن الأسئلة عن أسئلتكم الخاصة المكتوبة إن شاء الله والشفهية ايضا وقبل أن نبدأ الدرس سأجيب عن بعض الأسئلة الموجودة وإن كان بعض الأسئلة أسئلة فقهية مو من اختصاصي طبعا لكن أجيب بمقدار علمي وفهمي لهذه الأسئلة إن شاء الله هنا طلب بتوفير كتيب جزء عمى أو ما شاف لذلك يبين الأحكام التجويدية وأيضا معاني الكلمات يطلبون توفرة إن شاء الله إذا الله مكننا سبحانه وتعالى نوفر لكم نسخة إن شاء الله تستفيدون من عدها مو فقط لجزء عمه بل للقرآن الكريم كاملا إن شاء الله وهنا أيضا عندي أسئلة حول قلب الحرف الأول على الثاني ثلاث نقاط مكتوبة وبعدها نعطيها غنة وبعدها عند النطق بالميم المخفاة تذهب حرف الميم السؤال هو مكتوب هل هذه الأحكام للإدغام أم للإخفاء؟ الاخ السائل او الاخت السائله ان كانت من الاخوات حاصل عند لبس بين موضوع الادغام وموضوع الاخفاء لاننا في الدرس السابق تداخل عندنا موضوع الادغام وموضوع الاخفاء سابينه ان شاء الله اليوم مره ثانيه عسى ان يكون واضحا اكثر ان شاء الله طيب ايضا عندنا اسئله طلب لتبيين الفرق بين سور العزائم ما الفرق لماذا في بعض السور كلها سجدات لكن لماذا السجدات أربعة فقط طيب معكون كل السور أو بعض السور عفوا كل آيات السجدة طبعا هو هنا الأخ السائل أو الأخت السائلة ذاكرة تقريبا سبعة أو ستة احنا عدنا بالقرآن الكريم خمسطعش سجدة إذا تحسبون السجدات الموجودة آيات السجود المذكور بها السجود راح تلقون 15 سجدة الواجب من عندها إحنا هي اللي في كما هو موجود في سورة فصلة والسجدة والنجم والعلق طيب أربع سجدات الواجبة عند مذهب الإمامية مثل ما وضحنا أن هناك أحكام واجبة مثلا كالغنى المستحب عند الشيعة الإمامية والواجب عند جمهور العامة وحتى المد أيضا بمقداره ونوضح إن شاء الله بالدروس فكذلك السجدات الواجبه هذه الأربعة هي اللي هي سور العزائم أيضا وإن كانت أكو سجدات أخرى هذا أيضا سؤال في سورة الصافات ممكن نطلعونا سورة الصافات الآية 86 وثمانين صفحه اربعميه وتسعه جزاه الله خير جزاه المحسنين السائل ايضا كاتب الصفحة الصفحه صفحه اربعميه وتسعه يقول في سوره الصافات الايه 86 وثمانين الايه سته وثمانين احبائي راح تكون في الصفحه 449 كما مكتوب 449 وتسعه واربعين الايه سته وثمانين نعم الآية 86 أئفكا آلهة دون الله تريدون هو يطلب السائل يطلب كيف تقرأ هذه الكلمة التي في بداية الآية هذه تقرأ أئفكا واضح أئف بهمزتين همزة مفتوحة وهمزة مكسورة أئفكا آلهة دون الله تريدون واضح إن شاء الله طيب وأيضا هنا أنا عندي بعض الطلبات ومنها تعليم قراءة آية الكرسي إن شاء الله راح نمر بها في سورة البقر لا تستعجلون وأيضا عندنا تعليم آية انا أعطيناك الكوثر والناس والفلق طيب و. ايضا طلب محاضره صغيره لضبط الحجاب ان شاء الله خير اللي مكننا به الله سبحانه وتعالى احنا مثل ما قلنا عندما نصل الى ايات فيها مفاهيم نرى انه نستفيد من من طرح الموضوع وهي غير خارجه عن موضوع الدرس ايضا فاحنا ان شاء الله نتناوله طيب هنا ايضا بعض الاسئله من احدى الأخوات هل يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن الكريم أمام الرجل الأجنبي نعم يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن الكريم أمام الرجل الأجنبي ليس فقط القراءة القرآن عندما تكلم والأحاديث الشريفة والفتاوى التي ينص عليها العلماء جميعا عندما يحرمون صوت المرأة يحرمون صوت المرأة إن كان فيه إن كان يجذب أو إن كان الشخص المقابل ستحصل في قلبه ريبة أو شك أو شهوة واضح؟ أو إن كانت المرأة مثل ما يقول القرآن شي يقول تتخضع في قولها تتمايل في مشيتها يصير المرأة تمشي بالشارع؟ نعم يصير بس هناك مرأة تمشي مشية خلينا نقول يعني شو نسميها؟ مشية مال الأواذم وأكو امراه تمشي مشيه مال غير اوادم يعني اوادم مؤدبين مال امراه اخرى تمشي مشيه على غير ادب كذلك التكلم مع الناس مره امراه الامراه تختلط مع الرجل في السوق تختلط مع الرجل في كل شيء موجود الان واضح مو نسائنا باقيات في بيوتنا 24 ساعه فهذا الاختلاط مع الرجال يكون بادب على ضوابط الشريعه الموجودة فلا تخضعن ها بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض هذه قضية مهمة أنا أيضا أكد عليها من يطمع يعني شوف, شوف الإنسان المؤمن الحقيقي اللي ما في قلب مرض القرآن يريد يقول حتى وإن كانت المرأة تتخضع له بالقول فهو لا يطمع واضح؟ هو يوسف عليه السلام والآن هم كلكم أكثر الناس الحمد لله تابع هذه المسلسلة اللي على قصة حياة نبي الله يوسف عليه السلام الكل كلكم تعرفون قصة يوسف مع زليخة جد تخضعت بالقول جد ألقت بنفسها وقالت هيت لك وغلقت الأبواب وغير ذلك لكن أبا يوسف قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي فالإنسان الذي ليس في قلبه مرض لا يهتم وإن تخضعت المرأة بالقول فإذا الضابطة لحرمة صوت المرأة أمام الاجنبي هي شنوه التخضع بالقول فإن كانت لا تتخضع بالقول بعد تبقى حرمة ما يبقى إشكال فضلا عما إذا كانت تقرأ القرآن الكريم يعني ما توقع أنه امرأة تقرأ القرآن الكريم وشخص هذا اصلا شخص إن شاء الله ما موجود بيناتنا مطلقا ولا إلى وجود إذا يخضع بالقول بصوت القرآن الكريم هذا بعد لازم ما يقعد نصنع ابدا إن شاء الله هو ما موجود اصلا طيب السؤال الثاني هل يجوز لي عند عدم فهمي لمفردة من مفردات القرآن الكريم أن أكتب معناها على هامش القرآن أو فوقها لكي أتذكر معناها عندما أقرأها لا إشكال في ذلك بل هناك طبعات لمصاحف موجودة معاني الكلمات على الهامش واضح موجودة وبرواية مختلفة ايضا موجود القران الكريم حسب تفسير السيد عبد الله شبر قدس الله سره الشريف فموجود ايضا معاني الكلمات باختصار تقدرون تستعينون به لمعرفه معاني الكلمات هنا سؤال مهم حقيقه وهو يقول عندي مشكله في حرف الراء المفخم خلقيا اي لا استطيع ان انطق به صحيحا وقويا طيب و أنا في مرة قلت بالتدريب أنكم تستطيعون في حينها في التدريب أن يكون الراء صحيحا فيقولون ما نطيتنا طرق التدريب بالراء هذا الراء سبحان الله فالشيء عجيب عند جميع الناس أكو أنواع عديدة لنطق الراء الخاطئة واضح؟ لنطق الراء بصورة خاطئة أكو أنواع عجيبة فهذا لازم يكون حسب السماع وايضا إعطاء التمرين على حسب ما يستمع الاستاذ ويعطي التمرين الخاص او التدريب الخاص لمن للمتلقي او للشخص اللي ضعيف اما عموما كقراءه فان كان خلقيا فلا اشكاله في القراءه ينطق الراء على ما اعطاه الله سبحانه وتعالى دعوني اقول هكذا طيب فيستمر ان شاء الله اختي الكريمه أنا حاضر إن شاء الله إذا تحبون بعد الدرس إن شاء الله نسمع كيف تقرؤون ولكن عموما اكو أكوهم فالنقطة مهمة أنا أبينها الأخوات الكريمات النساء بصورة عامة النساء بصورة عامة الراء عدهن يختلف عن الراء اللي عند الرجال بصورة عامة الراء عند المرأة مرقق والراء عند الرجل مفخخ لو مفخم مفخم, مفخم مو مفخخ زين الراء عند الرجل مفخم دائما أما عند المرأة تلاحظونه مرقق واضح يعني أنت تقول إذا اردت تقول مثلا تقول مرحبة مرحبة المرأة تقول مرحبة أو مرحبة مرحبة صح تقولها مخففه مخففة ما تقولها مفخمة فهذي شو سووا مشكلة بالقراءة لما نقولها نطق الراء مفخم يكون الراء دائما عدها بالترقيق واضح فإحنا نأكد على النساء دائما يتعلمون الراء شنو المفخم على الرجال يتعلمون الرأي المرقق طيب وأيضا في هذه الرسالة طبعا مم في هذه الورقة للسؤال لأنه طويلة جدا يطلبون أن نستمع إلى الأخوات من دون مايكروفون وإحنا حاضرين إن شاء الله قبل الدرس أنا حاضر وأيضا يطلبون دروس في تعليم طريقة القراءة أي في طريقة في الأنغام أو المقامات والرجال كذلك بعضهم يطلبون لكن أنا قلت هذا الدرس إن شاء الله شيئا فشيئا وأن, وأن كنت أريد أن أعطي درس بالمقامات فسأختار منكم نماذج ما أقدر انطيكم كلكم درس مقامات واضح؟ لأن نعطي هذا الدرس لمن له القابلية والأهلية على, شنو؟ على تعلم هذا العلم دعوني أقول أو لمن تصدى للقراءة في مكان كالمسجد أو كالمأتم وغير ذلك في المجالس وأيضاً أن عندما أريد أن أعطي درس في المقامات أعطيه للشخص الذي كما قلت أختاره يعني شنو؟ يعني أجد عنده القاعدة الأساسية وهي الصوت الجميل مو بس الصوت خل كلنا عندنا أصوات مو صحيح؟ بس اكو واحد صوته حلو اكو واحد صوته ما حلو أكو واحد عند القابليه على القراءه بصوره جيده والتصرف بحنجرته واضح واكو واحد ما عند القابليه فهذا اذا قاعد ويانا هم يعطلنا وهم يعطل نفسه وما يستفيد شيء فاحنا نستمع منكم الى بعض التلاوات يعني للاخوه اللي يجون يريدون يقول انا اراد اتعلم مقامات اراد اتعلم الأنغام شلون اتلو القران نقول له نخل نسمعك انت شلون راح تقرا فبدون زعل اللي نقول له انت تصلح للقراءه كن يقبل هو طبعا راح يقبل ها؟ واللي يقول له أنت يا بترى ما تصلح للقراءة فكون بدون زعل زعلان هذه قضية ما بيها يعني هي من الله سبحانه وتعالى عطاء من الله أكل البعض يجي يسأل وكذلك الأخوات الكريمات أيضا نختبرهم اللي يحبون القراءة أكل بعض الأحيان يجي واحد يسألني يقول شيفنا أنا أريد أطور حنجرتي أريد أطور صوتي أريد أخلي صوتي صير زينا أريد أتعلم أقرأ يعني من أجي أقول له تعال اقرأ حبيبي خلي أسمعك نشوف شنو اب نقاط الاختبار نشوف ما موجوده عند القاعده طيب يقول زين اتمرن شوف حبيبي هذه من الله سبحانه وتعالى يعني انا راح اسئلك سؤال انت الان ما عندك ملكه الرسم جاي شوف شلون او نجيب اطفال اثنين كل واحد نقول له يا ابا ارسم لنا بيت واحد يرسم لنا بيت جميل جدا واحد اصلا ما يعرف يحط ال... القلم على الورقة ويرسمه او يرسم خطوط ما تعرف هاي شنو هذا يلقون يقولون عنده ملكة رسم فهذا بس النمين انطيل خطوط العريضة راس الرسام صحيح كذلك حتى لاعب كرة القدم واحد تلقاه مبين يعني من تنطيل كرة وتنزلها بالساحة هذا مبين عنده ملكة يتصرف ويا الكرة بحرفية مثلا ها على بساطه واحد لا مبين هذا من يركض شغلته بس يركض زين فإحنا نفس الحالة يعني من نختبر واحد بيكم نحنا من نقول لك كن أنت تأخذ الكلام إن شاء الله طيب إذا بهذا اكتفي في الأسئلة هذه كل الأسئلة إن شاء الله أسأل من الله أن يوفقني ويفقكم لتلبية هذه الطلبات بحق محمد وآل محمد إذن أيضا قبل أن نبدأ الدرس إن شاء الله لا بأس أن نستمع منكم إلى صلوات أخرى على حب محمد وآل محمد بالمناسبة أنا على محمد محمد بالمناسبه انا احب اذكر لكم قضيه مهمه جدا اذا لاحظتوا صار لنا فتره من الدروس اول ما نبدا بالصلاه على محمد وعلي محمد ونختم بالصلاه على محمد وعلي محمد لانه كلكم تعلمون الحديث الذي يقول كل عمل وكل دعاء وكل شيء اذا حوظته بالصلوات لان الصلوات مقبوله لا محاله فعلماءنا يقولون الصلاه على محمد وال محمد ثوابها مقبول مئة بالمئة لا ترد طيب فاذا بدات العمل او الدعاء يوصلوننا يقولون ابدا بالصلاه على محمد وال محمد واختمها بالصلاه على محمد وال محمد ليش يقول لان الله سبحانه وتعالى حاشاه ان يقبل بدايه الدعاء ونهايته ولا يقبل وسطه طيب اللهم صل على محمد فاحنا دائما نبدا درسنا بالصلوات ونختمه بالصلوات لكي يتقبل الله سبحانه وتعالى ان شاء الله منا ومنكم شرحنا في الدرس الماضي احكام الميم الساكنه صحيح وكان هناك بعض الصعوبه زين كان هناك بعض الصعوبه في درس الاخفاء في اخفاء الميم وهي من احنا خفيناها مع الباء طيب وأدغمناها مع, مع الميم المشابهة لها وأسميناه إدغام المتماثلين أو المتشابهين أو المثلين طيب لكن تحفظوا إدغام المتماثلين واحد منهم طيب وايضا قلنا أن الميم تظهر عند جميع الحروف طيب تظهر عند جميع الحروف اليوم أنطيكم ملاحظة بالإظهار يقولون بالاظهار ملاحظه وتكون اشد اظهارا عند الواو والفاء وتكون اشد اظهارا عند الواو والفاء إذا اجت اذا اجانا حرف الميم الساكن وبعده حرف واو يعني انكم وما تعبدون عاذنا الله حصب جهنم واضح انكم وما يقول هنا يصير شويه صعوب عند الواو والفاء الاف واضح عند الواو طيب تكون الميم تكون الميم اشد اظهارا عند الواو والفاء يعني إذا جاء بعد الميم الساكنة طبعا الميم إحنا نتكلم عن الساكنة لا خلافة في ذلك طيب يعني إنكم وما هو الحكم إظهار لكن هنا خلوا ذن الحرفين يقول شوية دير بالك عليه هنا هذا هذا كل ما في الأمر واضح إنكم وما تعبدون هذا سهل لكن الصعوبه وين مثلا وهم من ساكن مصح فيها اكو بعض الاخوان من يجي الوهم فيها شي يقول وهم فيها يعني شو يسوي يعني يدغمهم يقول وهم وهم فيها خالدون خطا واضح الميم نقراها ميم خالصه صريحه بلا ادغام ولا إخفاء نقراها بالاظهار وهم فيها خالدون وهم فيها شوف الميم ميم ساكنه نعطيها غنتها الاصليه مو الغنه الحركتين غنه حركه واحده قلنا الغنه الاصليه اللي خاصه بها المتلاصقة معها التي لا تنفك عنها ابدا ابدا ابدا طيب ثلاث نقاط وراها الى يعني الى اخره فلا تنفك الغن عن الميم ولا عن ال ها الميم والنون فقط هن حروف غنه في كل الحروف الهجائيه هذا اللي قلناه مو صحيح فاذا ما يصير نقول وهم فيها فاذا شويه تدير بالك على الاظهار اظهار الميم اذا جاءت بعدها صح كان هناك بعض الالتباس كما في السؤال الذي قرانا في بدايه الدرس بين الادغام وبين الاظهار راح اعيد الادغام بصوره سريعه طيب عرفنا الادغام لغه وقلنا هو ادخال الشيء في الشيء طيب ادخال الشيء في الشيء ثم عرفناه اصطلاحا وقلنا ان الاصطلاح يعني عند اهل الاختصاص اي عند علماء التجويد يقولون أن الادغام اصطلاحا هو التقاء حرف ساكن مع حرف متحرك فيصيران حرفا مشددا واحدا يرتفع به اللسان ارتفاعا واحدا ويكون من جنس الحرف الأول والثاني من يقول الأول يلا خلينا نقول من يقول الاول الاول من يقول الثاني والواقفين على التل ها زين يعني كلمه عدنا مثلا مثلا السؤال اللي سالني الحج قبل لا نبدا الدرس من يشاء يؤتي الحكمه من يشاء اللي قال الحرف الاول ابو جداشه البيضه من يشاء شو راح تلفظها من يشاء من غيرت النون لولياء غيرت النون إذن من جنس الحرف الثاني الحرف قلب الأول من جنس الثاني واضح فإذا راح تكون من يشاء مو راح تجينا إدغامات المتجانسين والمتقاربين فذني مهمات جدا واضح مي مي, مي مو مي لا لا لا لا, لا. مي زين <تصفيق> نكون ملتفتين بعد إحنا درسنا تجويد نكون من ننطق الحرف وانطقه صحيح زين طيب اذا من يشاء كما قلنا بحيث يصيران حرفا مشددا واحدا من جنس الثاني يعني يشبه الحرف الثاني اللي بعد حرف الادغام طيب طيب بعد ذلك شنو قلنا فقلنا نقاط عددنا ثلاث نقاط خلي انتبه الشخص اللي سأل عددنا ثلاث نقاط قلنا شنو النقطة الاولى هي قلب قلب الحرف الاول من جنس الثاني يعني هاي المن يشاء النون راح نقلبها نقلبها شراح تصير قلنا مي طيب وقلنا هاي الخطوة الاولى وبعدها يشاء وبعدين شقلنا قلنا بعدين ندغمهن سوا راح يصير بها الحالة من يشاء ياء مشددة مصحيح بعدين ايش قلنا بعدين قلنا ننطيها غنة هاي الياء الياء يعني اللي صارن اعطاهن غنة بمقدار ايش حركتين لاننا قلنا كل غنة بالقرآن الكريم باي حكم مقدارها حركتين طيب فهذا اللي عندنا فيما يخص الادغام واضح ان شاء الله واضح لا هيك بعدنا نوصل للح زين عندنا بعد شنو نجي للاخفاء الاخفاء قلنا لغه هو الستر مو صحيح الادغام قلنا لغه هو ادخال الشيء في الشيء الاخفاء لغه هو الستر اصطلاحا قلنا هو حالة بين الاظهار والإظهار طيب وهو في الميم ذهاب أصل الحرف وبقاء غنته صح؟ من قلنا الروح أصل الميم قلنا شلون الروح أصل الميم؟ رجعنا شوية دروسنا الماضية مو شوفوا من قل للكم راجعوا ما تراجعون من قل لكم يا هم اللي راجع يا بب صراحة ألقل كلهم قاعدين هيتش هسه بديه بدي تراجعون زين؟ زين لما تراجعون راح نشوف دروسنا الماضية قلنا الميم والنون فمن شرحناهن بوقت الميم والنون المشددتين قلنا الميم أصلها منين؟ مخرجها من الشفتين واضح؟ والمخرج الثاني من الخيشوم الأصل مننا والأصل الثاني من الخيشوم اللي هو الغنة واضح شلون اللي يبينها ويفرزها عن النون مثلا او يفرزها عن باقي الحروف طيب اللي بدون الغنه اكو ميم ماكو ميم زين لكن الاصل مالها منه الاساس الشفتين بدون شفتين وبقاء بس الانف هم ماكو ميم زين فاحنا جلنا بالاخفاء قلنا بالاخفاء ذهاب اصل الميم شلون اوخر اصلها اذا كان اصلها الميم باطباق الشفتين يعني لازم ما اطبق الشفتين هذا كل ما في الامر واضح اذا يجب ان لا اطبق الشفتين كي لا, شنو كي لا تكون هناك ميم ظاهره وانا عندي حكم الاخطاء واضح شلون واليوم الميم يا اخواني الاعزاء اكلت علينا الدرس من الطول للطول زين ولنا عوده ان شاء الله ولنا وقت البرنامج انتهى فان شاء الله لنا عوده اخرى مع الميم والإخفاء في حلقه اخرى إلى أن ألتقيكم في درس آخر أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأفلح من صلى على محمد وآل محمد